فقط سلامه المسلم ده والله درس كارديي وملته واضح تماما بس انا هناك اضافه مهمه الدكتور اذكرها اا فيما ي بالغ اا الحكمه وهي المر ما الذين قالوا هذا التفسير لرسول الله صلى قالوا ان هذا الدرب اذا صار عن طريق السلام فإنه يُرخى أمره إلى ولي الأمر، إلى السلطان فيستكيب هذا في الكارب على خلاف من بينهم التي استكيبوا فيها فقال الإمام محمد إنهم استكيبوا ثلاثا يعني استكيبوا المدة ثلاثة أيام ينصر على ترك الصلاه في نوع قتل مرتدا مقتول مرتدا فهنا هذا على ترك الصلاه يحكم عليه ايه بالجهود ولو وجد ان كما يعني ذكر كما نقل هذا الشيخ الإسلام المتنمين رحمه الله في مجموع كتاب إن من يعرض على السيد وينصر على طرف السفلان فإن مثل هذا يصعر أن يكون المؤمنين في بل يعني يستحيل يستحيل على مؤمن يؤمر بالصلاه ثم يهدد بالقتل اذا لم يصل ثم يشره عليه العذاب الصارم ويرضى ان يكون مضطري ان يبتل ولا يصله يعني مثل هذا لا شك في جهوده ولا شك في كفره ولكن كما بينا حتى يعني يفهم الأمر على صوابه الذي يقوم باستثابة لهذا غزر الإمام وليه السلطان وليه يعني لا يطرك هذا الأمر ليه لأحد الناس أو ليه لهم وراح الأحزاب المنسطة عن طاعت الأمر من هذه الأحزاب المخدقة هم ليسوا أصحاب الله وليسوا أصحاب سلطان وليسوا ممكنين حتى يكون لهم هذا حق إنما مسألة مساله الاستتانه هذه تترك للسلطان المباركه منها فان هو بها او قصر فيها عليه هو الذي يتحمل اثام الغفله ولكن لا نجلس لنواجه <تصفيق> من احد الرغيب أن يعني أن يتديد تاركاً للصلاة أو أن يكون تاركاً للصلاة بخلص من سرها فارك الصلاة وأنها قد استحلت ترك الصلاة وأنها قد زحد حقوق الصلاة حتى لو تبين لك يعني يقيناً أن أولاً يعني قد طلق الصلاة فلا يوجد بلاغه مني انني يعني عليه حد للرد فان هذا هذا الامر يؤمر من فوض الى فساد و... وايضا ليس هناك حق ان تكفر مسلما وان كان تاركا للصلاه الا بعد رجوعه الىنا ولكن أنت عليك أن تنصح لك عليك من يوصيفك إن كان نجاورك يطرح الصلاة فعليك أن تنصحه وأن تبين له كتورة طرق الصلاة. وكذلك عليك أن تنصح مرة زوجك وأغادك الصلاة فإن طرقت زوزاتك الصلاة وأصرق على الطرق فلتا مددئة وكذلك إذا أصرق ولدك على طرق الصلاة وقد أدبتها بوسائل التأديل من الزوزة أو من الطرق أصبح نصيحة أو يعني محاولة الصد عليه فلتا إيه؟ انتقربها من ولدك لكن حس احنا جابه هو تحت ولايته اما لو غير ليس تحت ولايتك من بقيه الرعايه فليس يند فرساده فرد من عليهم وله لك ليس له ليس له من المصلحه والدعاه الذي اقصى ورفض الذي يطلب بإيمان ما صر على طرف اسخلاء تحت وضع السير هذا يعني من في قلب من أقوال الموجودة يعني الذي يثبت الإيمان للمؤشرات ارطاب السلامه تقرا التهديد تهديد الشيء هذا العرض من الاجه هذا احضرت رد عليه المسألة ال ال ال الكلام التي لها قلتها ولكن يعني أحدثت أسيرة لهذه المسألة بالخصوص حتى يعني لا يرتبس فيها قمره ونصل الله على مرحبا مع الآله وأصحابه وسلم الزمن على صفره وعلى خصوص مستباعه هذا هذا مفصل طب نحن يعني, يعني هذا بالتقصير في الدرس انت لم تحضر الدرس من عوض ها درس الصلاه انا وين كنا كنا اختلفوا بارك الله فيكم بين الذي يترك الصلوات صلاه ذاهدا من يتركها تكاسلا يعني الذي ينسى حد فرضيه هذا دي دي حد ليس تكاسل ده لكن لا الذي يكون الصلاه ليس فرض ها اما الذي يترك الصلاه تكاسلا مع اقراره لوجبها عليه ولم يصح حديه فرضيتها ولكن انها الصلاة من باب الكسل والتهاون مع اقرار بوجوب الصلاة انه ركن وبانه من اركان الاسلام هذا اللي بيختلف من علماء تقول نشير ذلك ام طيب هذا الشيء يؤخذ في اعتباره اه رسول الله فصلوا صلاه ان بعد لازم بينه وبين صلاه ان هو بركات طاقه وممكن لازم بركات الطاقه الدرس من اوله بنحله ذكرنا ادله اخرى في هذا الدرس ده طبعا في اللي بيقول لك ايه اللي انا ذكرناها مش على نجيبه نجيبه باب اقتصر يعني نذكر لك فقط حديث الذي ذكرناه وأنت قد تكون سمعته في آخر الدرس حديث الشفاعة وفي أن الله عز وجل قال بعد أن أخرج أو بعد أن شفع المؤمنون وشفع الأنبياء فقال وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله فدل هذا عليه على أن من مات على التوحيد على اعتقاد لا إله إلا الله فاعتقادا وقولا وكان صاحب كبائر من زنى أو شرب قمر ترك للصلاة فإنه مات على هذا التوحيد فإن الله عز وجل وعداه وإن غزبت النار لفترة لأن الله عبد الله أن يخرجه من النار وأن يدخله الجنة لتوحيده. لتوحيده هذا دليل من دليل أدلة يعني أننا ذكرناك الدرس فأنت إن أردت أن ترجع إلى الدرس أنت رجع إلى كتاب كتاب ابن القيم في قكم تارك الصلاة قد ذكر أدلة الفريقين وناقشها وكما ذكرنا المسألة هي خلاف برك الله فيك. ولكن قول جمهور العلماء على عدم تكفير ترك الصلاة والسلام وأن الكفر المذكور في الحديث هو الكفر الأصغر فالكفر عند أهل السنة على نوعين كفر أكبر وكفر أصغر من حلف مغير الله فقد كفر ها مم. هل هذا كفر أكبر؟ هل يكون الناس طال لله يخرج عميل الإسلام؟ منطلع للناس فبنظر الحديث قد تفع ولكن هو واقع في الكفر الأصغر هذا الكفر ليس كالكفر الأكبر الذي يخرج عميل الإسلام ولكن هذا كفر ليس بون كفر كفر ليس لحد المرتيبات ومن يوم من الزنوان وليس كالذي كهر بالله وملكته واليخرى مارك صلى الله عليه وسلم حافظك الله وبرك الله عليكم الصلاة وبرك